يرد به على شبهات ابن الجريس ووقفنا عند قوله فصل قال اله الالاقي وقد اجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته هذه كذوبه جديده تمسك بها هذا الدجال او ادعاء الاجماع على جواز الشرك ادعاء الاجماع على جواز الشرك لكوني حنبليا نسب ذلك ابتداء الى الحنابلة وقد اجمع الحنابلة وغيرهم اي من الحنفيه والمالكيه والشافعيه وغيرهم كذلك فهذن صار من عطف العام على, على الخاص وغيره ماذا اعم من قول الحنابلة هذا نقل لي للاجماع على ماذا على طلب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موتي اذا محل الشفاعه سيكون في في الاخره هذا لا شك أنه ماذا عين الشركة عين عين الشركة عند زيارته وهي واضحة قال هنا والجواب أن يقال إذن أولا تقول هذه أكذوبة دعا الإجماع هذا باطن وبطلانه من جهتين أولا الأصول المعتمدة أنت عرفت حقيقة التوحيد إذا نقل ناقل أو ادعى مدعي أنه ثم قولا لأحد من الناس أو أنه ثم إجماعا يدل على بطلان التوحيد فاعلم انه باطل حينئذ بطلان هذا الاجماع نستدل عليه بماذا اولا بالاصول يقول التوحيد كذا والشرك الذي نهى الله تعالى عنه كذا وهذا المعنى الذي ذكره طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم عند بعد موته عند زيارته هذا نوع من انواع الشرك الاكبر اذا من المحال ان يكون جائزا صحيح او لا من المحال ان يكون جائزا اذا فبالاصول تبطله ثانيا تاتي معه لمساله اصوليه وهي مطالبته بتصحيح الاجماع يعني انقل لنا هذا الاجماع عن باب التعجيز من باب التحديث والا قبل ذلك نبطله بي بكونه قد ابطلته الاصول قال والجواب ان يقال هذه دعوه عريضه كبيره كونه يدعى اجماع دعوه عريضه كبيره لا تصدر الا عن اطلاع كلي واحاطه تامه باقوال اهل العلم او هذا نوع يعني يكون عن اطلاع بالفعل نقل الاجماع او عن وقاحه كليه وتهور في الكذب واغاله في الافتراء اما صاحب حق وقد استقرى كلام اهل علمه فكانت النتيجه ان الاجماع صحيح او يكون ماذا يكون الدجال الكذاب يعني عنده وقاحه في اذا اراد ان ان يقوي قوله قال هذا قول اهل العلم هكذا اتفق عليه المسلمون هذا اجمع عليه المسلمون هكذا من راسه من اجل ماذا من اجل ان يصحح دعواه والا لو طالبه فلن نستطيع ان نثبته عن عن واحد هكذا بدا الشيخ رحمه الله تعالى في ابطال هذه الشبهه والا اولى ان نقدم ماذا الاصول نعم الاولى أن نقدم الاصول قلنا أج... نقلت اجماعا لا نناقشك في صحه الاجماع او عدمها نقلت اجماعا على صوره هي من صور الشركه الاكبر والشرك الاكبر باطل بالاجماع اجماع الرسل والانبياء قاطبته عين يريد ان يرد به هذا الاعتبار اما هو قال هذه دعوه عريضه كبيره لا تصدر الا عن احد رجلين اما عن اطلاع كلي واحاطه تامه باقوال اهل العلم او عن وقاحه كليه وتهور في الكذب واغاله في الافتراء ولا شك ان العراق من الثاني ليس من القسم الاول قال ومن المعلوم ضروره عند من نظر في كلام هذا يعني الرجل من أهل العلمي من أهل العلمي هذا متعلق بقوله نظر من نظر من أهل العلمي في كلام هذا هذا الرجل أنه ليس من القسم الأول ليس من القسم الأول يعني ليس عند الطلاع تام على أقوال أهل العلمي لما ذكرنا سابقا أنه قد يأتي ببعض الأقوال ويترف نقل على البيضاوي قولا واحدا وقدم غيره وأخر أرواح الموت وقدم المتأخر وجعله قولا لي لي بيضاو هذا كذبان قال ومن المعلوم ضرورة عندما نظر في كلامي هذا أي الرجل من أهل العلم أنه ليس من القسم الأول بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمة يعني أصل الأصول يجهل وما عرف حقيقة الإسلام كما عرفنا من أول ما ذكرنا من هذه الشبهة أن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإسلام ويكفي هذا يكفي أنه ماذا لم يعرف حقيقة الإسلام ولذلك النظر في هذه المسائل كما قلت واقول وساقول باذن الله تعالى النظر والنقاش مع المخالف في الاصول عرف لي ما هو الاسلام في الشرع النقاشكم في هذا ما معنى التوحيد في الشرع هل المراد كلمه التوحيد لفظا فقط ام المراد شيء زائد على على اللفظ ما معنى الشرك ما حقيقه الشرك الذي نهى الله تعالى عنه في كتابه النظر في هذه الاصول مقدما على مساله العذر بالجهل وهنا هذا الرجل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ابتداءا انه ان عنده فسادا في تصور حقيقه الاسلام واذا حصل عند الشخص من ينتسب الى الاسلام فساد في تصور الاسلام حين اذا خرج عن الاسلام هو اصلا لكن سينبني عليه ماذا سوء فهم للمسائل سينبني عليه سوء فهم للمسائل اين الذي يجوز وما حرمه الله تعالى وقد يوجب ما ما لم يوجبه الله تعالى قال مما لا يخفى على عامه المسلمين فكيف له بمعرفه الاجماع في هذه المساله انت ما عرفت حقيقه الاسلام ما توصلت الى ان تعرف حقيقه الاسلام فكيف تصل الى حكايه اجماع بالاستقراء والتتبع الى اخره قال والمدعي يطالب بتصحيح دعواه لانه قال اجمع اذا اتي بالدليل اجماع ودليل على على الاجماع وحينئذ هذه دعوه مجرد دعوه وكل دعوه لابد لها من ماذا من بينه من بينه دليل يدل على صحتها لابد من برهان قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ان كنت صادقا فاتي بماذا بالبرهان والبين التي تدل على على قولك قال والمدعي اذا ادعى دعوه يطالب بتصحيح دعواه ولكن بتصحيح دعواه يعني لا بد من اثبات حقيقه الاجماع حقيقه الاجماع ولكن نتنزل مع هذا الرجل ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من ائمه العلم والفتوى يعني هذا الذي ادعيته انه اجماع نطالبك بشيء واحد فقط اثبته عن احد من الصحابه واحد فقط من الصحابه ونحن معك اثبته عن احد عن واحد من الأئمة أئمة الفتوى أئمة العلم يعني أئمة السنة والجماعة ليس عن أهل بدع هذا احتراث لأنه قد يجد من المشركين من الصوفية ومن نحى نحوهم وإنما النظر يكون في أقوال أهل العلم الذين هم على جادة أهل السنة والجماعة هيهات أن يأتي بحرف واحد ولذلك الطالب هنا بماذا أن يصحح الدعوة لا نقول إجماع هنا عندنا قول الذي جواز طلب الشفاعة وثانيا الإجماع على ذلك نحن نطالب ماذا بأن هذا القول قد قال به واحد ممن يعتمد قوله وهي هات أن يأتي بذلك هي هات أن يأتي بذلك ولذلك نحن نقول دائما ماذا طالب من يقول بكون هذا الذي يعبد الصنم أو يسجد لي للصنم أنه مسلم هات قولا واحدا عن صحابي أن من تلبس بالشرك فهو مسلم بقي له وصول إسلام لأنه يأتي مثل هذا مثل هذا العرق لان ياتي بحرف واحده من الصحابه انه سم من عبد غير الله تعالى لان هذا عابد لغير الله تعالى ولذلك اذا اذا سلم بكون هذا الفاعل الذي سماه مسلما قد فعل الشرك الاكبر لزم منه ان يثبت ان وصف الاسلام باق وان ياتي بدليل واضح بين والادله تدل على خلاف ذلك لكن قوله الذي حكم باسلام هذا النوع يحتاج الى قول قائل من السلف ولن يجد الى ذلك سبيلا قال ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك اي ذلك القول الذي هو طلب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته عند زيارته عن واحد فقط قيده المصنف رحمه الله تعالى وهو قيد في محله مما يحتج به من ائمه العلم والفتوى اراد به مطلقه الاحتجاج لان الناس هكذا جرو انت الان في المنازعات وفي الجدال لا بد انك تتنزل بما قد يقابل او يوافقه الشخص المقابل هم يحتجون بقول ائمه فيلذي قل له ماذا هات قول واحد يحتج بقوله انت لا ترى ان قول العلماء يحتج بها وانما الحجه في ماذا في الكتاب والسنه لكن في المناظرات قد يتنزل الشخص في بعض العبارات فيقول له ماذا انت مسلكك وطريقتك كغيرك من المنتسبين الى العلم ان تحتج بقول مالك الشافعي احمد بحنيف والاخري هات قولا ممن تحتج به من ائمه الفتوى قال ممن يحتج به من ائمه العلم والفتوى والا لو ثبت لو ثبت عن واحد قلنا هذا خلاف النص هذا خلاف النص وحينئذ يكون العمد ماذا يكون العمد هو ها الكتاب والسنه الكتاب والسنه قد دلا الكتاب والسنه دلاله قطعيه لا ظنيه دلاله قطعيه مع اجماع الانبياء والمرسلين على ذلك اذا دلاله نصيه واجماع والذي حكى الاجماع والله عز وجل على ان الشركه منهي عنه بجميع افرادها وحذافيري ليس جنسا كما يدعيه المدعي وهذا كذلك يطالب بتصحيح دعواه ان المراد به جنس الشرك وجنس العباده المامور بها قل لا بل امر ونهى نهى عن جميع افراد الشرك ما ذمم جميع عليه وحينئذ يقتضي ماذا ان هذا العصر يتمسك به فاذا جاء او ادعى المدعي ولو كان من اهل العلم ان هذه الصوره جائزه قل هذا مردود عليه هذا مردود عليه التجويز والشرك هذا باطل قال ممن يحتج به من ائمه العلم والفتوى ثم قال اراد ان يبين ممن يحتج به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان قول الصحابه مختلف فيه هل هو حده ام لا او من بعدهم من التابعين هذا لا شك انه ليس بحجه ليس بي بحجه ان كان بعض الاصوليين قاس كبار التابعين على الصحابه فجعلو حجه جعلو حجه لكنه قول ضعيف او من بعدهم من التابعين وتابع التابعين او الائمه الاربعه او اصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم كل هؤلاء اقوالهم ليست بحجه ليست بحجة انما قدم اقوال الصحابة لانها هي الاصل لانها هي الاصل في فهم الكتاب والسنه ومع ذلك اختلف اهل العلم في ماذا في قول الصحابة هل هو حجة ام لا في القول ليس بالفعل من قال بيد بكون قول الصحابة حجة اكثر قالوا بالفعل انه ليس بحجة فرقوا بين القول والفعل قال وامما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء اليس بحجه ليس بحج يعني لا يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنه وليس المراد بالاحتجاج هنا الحجه كالنص لان الحجه كالنص ملزمه بمعنى ان من خالف فهو آثم نعم اذا قيل حجه قول الصحابه حجه ما معناه عندما يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اذا وجب العمل به اولى المخالف يكون آثما مخالفا للنص اذا قلت بان قول الصحابه حجه صار بمنزله قول النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن القائل بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم لكن القول كالقول حينئذ المخالف يكون ماذا يكون آثما يكون آثما واما قول من يقول بانه يحتج به ولا يكون مخصصا ولا مقيدا هذا فيه ضعف اي بضعف لو رجحنا انه انه حجه لزم ان يكون بمنزله النص من كل وجه قالوا اما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فهؤلاء ليس بحجه ليس بحجه في فهم الكتاب والسنه لانهم مخالفون اما في الاصول واما في الفروع يعني اما في العمل بما دلت عليه النصوص في باب العقائد والعلميات او في باب الفروع في باب الفروع اما مخالفته في باب الاصول فواضح كثير منهم من المتاخرين ما اشعل ما تريد لاخره عقيده فاسده عقيده يهوديه ليست منتميه الى الاسلام في شيء لا من قريب ولا من بعيد اذا فاسد كيف يحتج بقوله كيف نفهم الكتاب والسنه بفهم هذا الذي عقيدته فاسده باطله دخيله عليه اذا لا نفهم ذلك بمثل هؤلاء باعتبار الفروع انهم لا يقدمون دلاله الكتاب والسنه على ماذا لا يقدمون دلاله الكتاب والسنه على فهم الرجال بل عندهم المعتمد هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي المعتمد هو المذهب ولو صح الحديث لا التفتوا له ولذلك قال بعضهم من القدماء كل نص خالف مذهبنا فهو اما اما منسوخ او او مؤول فجعل المذهب ماذا جعل المذهب اصلا هذا باطل عندهم غلو في اتباع ماذا في اتباع الائمه الاعلام مع انهم نهوا عن ذلك وزجروا عن تقليدهم بدون دليل شرعي لا بد بماذا لابد ان تعرف قوله وتعرف دليله الذي سند عليه المتاخرون لا عظم هؤلاء الاعلام وجعلوه ماذا مقدمين جعلوهم مقدمين على دلاله الكتاب والسنه عنيد اذا خالفت حنيفه هذا صار عنده كبيره من التباين ان لم يخرجك عن عن المله ان لم يخرجك عن عن المله و سهوان اليوم وقفت على مساله هل الحنفي يتزوج من من الشافعيه اولى هذا مبني على ماذا على التعصب ليه للرجال فضلا عن الصلاه خلف فلان وكذا الى اخره على كل هؤلاء لا يلتفت المتاخر لا يلتفت اليه بالتا لا يلتفت اليه ولذلك الحجه في ماذا بالصحابه وان تلتفت انت طالب علم من اجل ان تفهم كيف تفهم لابد من الرجوع الى ماذا الى اقوال الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال هنا فهؤلاء اليس بحجه ولا يرجع اليه بالاتفاق بالاتفاق والاثار والاحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما احدثوه في دين الله من الاقوال والافعال احدثوه في دين اذا صار ماذا صار عنده بدعه اما عقديه واما عمليه اما علميه واما عمليه اما ذاك واما ذاك قال من الاقوال والافعال كما في حديث العرباض بن الساري وفي قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً الحديث ودل الحديث على ماذا على ان الخلاف واقع بعد زمن الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين اذا تتمسك وتعض بماذا بالنوادج على الكتاب والسنه بفهم سلف الامه اعني الصحابه ابتداء ثم يدخل بعد ذلك ائمه السنه في القرن الثاني والثالث قال كما في حديث العرباد بن ساليه وغيره من الاحاديث وما علمت يقول الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى وما علمت احد من اهل العلم وائمه الفتوى قال هذا يعني ما قاله العراقي من انه يجوز طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لو لم ياتي تصريح بانه شرك اكبر الا انهم أنه نهوا عنه ثم بعد ذلك نبحث في نوع النهي كما عرفنا سابقا انه قد يمنع وهذا لا يدل على ماذا على انه لا يراه شركا قد يمنع يقول لا يجوز يحرم هذا لم ياتي به الشرع هذا ليس بمشروع هذا لا يدل على انه لا يرى انه شركه اكبر لا وانما منع منه باعتبار المخاطب اعتبار المخاطب ثم ننظر بعد ذلك في قوله قال وما علمت احد من اهل علم وائمه الفتوى قال هذا لا من الصحابه ولا من غيرهم بل حكى الشيخ الامام احمد بن عبد الحليم الاجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه على اجماع انه لا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه وقرر ان هذا من شعب الشرك الظاهره وسياتيك باسط كلامه سياتيك باسط اذا الاجماع هذا نقل الاجماع على ماذا على الجواز وابن تيميه الذي يقول انا اتابع ابن تيميه هو يقول انا اتابع والمتبوع نقل ماذا نقل الاجماع على المنع والتابع نقل الاجماع على الجواز اي الفريقين اهدى سبيلا؟ ايهم لو كنا مقلدين لكنا مقلدين هكذا نقلد من تمي رحمه الله لا شك قال بالحكم الشيخ الامام احمد بن الحليم الاجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم يعني سؤاله وطلب منه وقرر ان هذا من شعب الشرك الظاهره وذكر الحنابلة لانه اسند الى الحنابلة كصاحب الفروع من ابن مفلح رحمه الله تعالى ام من تلاميذ من تيميه وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والاقناع الحجاوي وغينهم حتى اصحاب المختصرات يعني هذا من مشهور المذهب عند الحنابلة ذكروا ماذا ان المسلم عند القبر الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عندهم وهذا منهم صيانة للتوحيد صيانة لله يعني لا يستقبل القبر وانما يستقبل القبلة هذا يدل على ماذا على انه لا يضضي ذلك الى انه قد يتعلق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس المحل محل سؤال وابو حنيفه قال قالوا غيرهم ان الحنابلة غيرهم وابو حنيفه قال لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم طبعا يريد ماذا بعد موته ليس في حياتي لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة وحكاه شيخ الاسلام كذلك عن ابي حنيفه وقد كره مالك للرجل ان يدعو عند القبر الشريف شريف قال على صاحبه افضل الصلاه والسلام وذكر انه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في الموصوط وغيره من كتب المالكيه ولذلك اتفقوا على انه عند الدعاء اذا دعا اذا دعا يستقبل القبلة باتفاق وانما الخلاف ها عند السلام فهنا مسالتان عند القبر تحصل عند القبر قطع النظر عن السنه بها حينئذ مساله ثانيه المساله الاولى الدعاء والدعاء غير السلام هذا اصله اذا دعا الله تعالى لنفسه او لغيره فحينئذ اتفقا بين الامه الاربعه انه يستقبل القبله ولكن اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هل يستقبل القبله او يستقبل القبر هذه مساله فيها نزاع فيها فيها نزاع وفرق بينها بين المسالتين قال وفي منسك الامام احمد منسك عندكم مسند منسك وفي منسك الامام احمد مثل هذا لان هذه المساله تبحث ماذا اي في المناسك اي نعم يحج كذا الى خي ثم يزور نعم ثم يزور المدينه ويزور المسجد ثم بعد ذلك يزور القبر لذلك تذكر فيه في المناسك وفي منسك الامام احمد مثل هذا بل كره للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد هذا حكي عن مالك رحمه الله تعالى كلما دخل المسجد وهو من أهل المدينة يأتي إلى القبر ويسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يفعله أحد من السلف لم يفعله أحد من السلف حين يجل صار ماذا؟ صار محدثا لأن الفعل إذا تصور وأمكن إيقاعه ثم اتفقوا على الترك صار ماذا فعله بعد ذلك بدعا صحيح القبر عند الصحابه وكلهم من اهل المدينه الذين لم ياتوا الى القبر كلما دخلوا المسجد او كل يوم يزورون القبر تركوا ذلك اتفقوا على ذلك صار ماذا صار اجماعا فالترك هو السنه وهو الذي اجمع عليه الصحابه ولذلك قال لانه محدث يعني بدعه واما الاتي من من سفر نحو ذلك وهذا ليس فيه الاثر ابن عمر كما سياتئ قال بل كره للرجل من اهل المدينه ان ياتي القبر كلما دخل المسجد كلما دخل المسجد ياتي للقبر لانه محدث بدعه يعني لم يفعله احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر التعليل هذا تعليل سليم في محله محدث لماذا لعدم فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب جمع ومعناه ماذا صار اجماعا صارا يا جماعه اجماعا على الفعل او على الترك على الترك والترك فعل في صحيح المذهبي الترك فعل في صحيح المذهب قال مالك رحمه الله تعالى ولا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها يعني ترك الصحابه ها زياره قبل النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل الحين ماذا الاتباع هو الذي يصلح هذه الامه اما ان يحدث بدعا ثم يريدون اصلاح هذا خلاف الهديه قال مالك ان لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها وهي مقوله مشهوره عن امام مالك رحمه الله واي ظاهره قالوا اما من قدم من سفر هذه مساله اخرى مساله سابقه من كان من اهل المدينه واما من قدم من سفر او اراده من اهل المدينه فرخص له في اتيان القبر الشريف للسلام لان ابن عمر كان يفعل يعني تاسيا ب ابن عمر هذا من الذي اتى من سفر او اراد ان يخرج اذا عندنا ثلاث صور اهل المدينه القائمون ثانيا من اراد منهم نوى سفرا ثالثا الذي قدم ممن سفن والذي قدم من سفر هذا يشمل اهل المدينه وغيرهم حينئذ له ان يفعل ذلك مره واحده ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر لكن ابن عمر كان يصلي الى الى القبر قال ابن اخيه عبيد الله ابن عمر ابن عاصم لم يفعله احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابن عمر لم يفعله احد الا ابن عمر الا ابن عمر ما الذي لم يفعله كونه ياتي القبر من سفر كونه ياتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتي من من سفر قال عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابا قال اخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال معمر فذكرت ذلك العبيد الله بن عمر فقال ما نعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الا ابن عمر انتهى هذا يدل على ماذا على انه فعل صحابيين فعلو صحابيين ولو ترك الاكثر ها ونقل عن ابن عمر حينئذ ايهما اولى بالاتباع نعم قال واما دعاؤه وطلب الشفاعه منه اذا انتهينا من قضيه السلام واما دعاؤه يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعه منه صلى الله عليه وسلم بعد موته بعد بعد موته واما قبل موته ها جائز ولا جائز ان يدعو الله تعالى له لا ان يدعه ويسال مساله هو هذا شرك اكبر لو دعى النبي صلى الله عليه وسلم قل له اغفر لي ادخلني الجنه هذا صار شركا اكبر ولم يقع لكن المراد به ماذا ان يدعو الله تعالى له هذا جائز في جمله قال واما دعاؤه وطلب الشفاعه منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه بعد موته اما في حال حياته فالجمله جائز بي بالاجماع ولم ينقل عن احد من ائمه المسلمين واعني بقولي في الجمله ان بعض الصور معناه ماذا ان ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لان الذي يسال امران يقدر لا يقدر حينئذ نمنع ماذا ما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم واما ما كان في قدرته وامكانه فهو جائز لذلك نقول في الجمله يعني في بعض الصور ولم ينقل عن احد من ائمه المسلمين لا الائمه الاربعه ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد ولا غيرهم ما يقتضي الجواز والاباحه ما يفيد ان ذلك جائز او انه ماذا او انه مباح ان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بعد قبره بعد بعد وفاته يموت عليه الصلاه والسلام هذا لم يقله لا احد جوازه بالتا قال شيخ الاسلام ابو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هذه صوره وفي مغيبه في حياتي لكنه غائب ودعاء الغائب مطلقا لا د يجوز وان كان قادرا اولى لا لانه لا يعلم الغيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عين يدن يكون شركا اكبر ولم يقع من الصحابه لم يقع من, من الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال رحمه الله تعالى والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي الغيبه ليس مشروعا قط ولكن كثيرا من الناس يدعو الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله كما تفعل الشياطين بعباد الاصنام وعباد الشمس والقمر تخاطبهم وتتراءى لهم وهذا كثير يوجد في زماننا او غير زماننا انتهى ما الفائده من هذا النقل ما الفائده ليس مشروعا قط لا ليس مشروعا قط طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبه هاتان صورتان ليس مشروعا قط وهل نفي المشروعيه يستلزم انه شرك اكبر لا لا يستلزم انما ننظر في في المعنى وننظر فيما دلت عليه الاصول والمقصود هنا ماذا ان هذا فيه رد لمقال بان الائمه اباح ذلك قلنا وقالوا ليس مشروعا يعني لم ياتي به الشرع بل جاء به بالمنع ثم قال وقال الشيخ رحمه الله كذلك ابن تيميه وكان الصحابه والتابعون لما كانت الحجره النبويه منفصله عن المسجد قبل الضم الى زمن الوليد ابن عبد الملك يعني قبل ادخالها او قبل ضمها الى الى المسجد قبل ضمها الى الى المسجد قال لا يدخل احد اليها لا لصلاه هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعا انما يفعلونه في المسجد يعني لا يفعلونه لا يفعلون هذا اصلا حتى في المسجد يعني كيف يتمسحون باب القبر وانما يدخل الداخن الى المسجد فيصلي ويتعبد الله تعالى ثم ينصرف ثم ينصرف ولا ياتي الى ماذا الى الحجره البت مع كونهم لو ارادوا ان ياتوا لامكنهم ذلك فكيف وقد منع الناس عن الوصول الى الى قبره قال لما كانت الحجره النبويه منفصله عن المسجد لا يدخل احد اليها لا لصلاه هناك لا لا يصلون عند عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعلمون ان هذا منهي عنهم مجمع عليهم ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا الذي هو الدعاء والصلاه انما يفعلونه في المسجد ولا يعود الى التمسح به بالقبر يعني ليس في المسجد قبر واضح هذا بل هذه للانتقال بل هذا من الصلاه والدعاء انما يفعلونه في المسجد لانه متعلق به بالرب جل وعلا لا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان السلف هنا حكاوا لنا الصحابه والتابعين وكان الصحابه والتابعين وكان السلف اذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم واراد الدعاء دعوا مستقبلي القبلة يستقبل ماذا القبلة ونسبه الى الى السلف هذا اجماع هذا اجماع لو راى من يرى انه يدعو عند القبر حينئذ يستقبل القبلة ولا يستقبل ماذا القبره ولم يستقبل القبره واما وقوف المسلم عليه اذا فرق بين المسالتين اجمعوا واتفقوا على ان الداعي يستقبل القبلة لا القبره وأما المسلم فهذه مسألة فيها نزاع ألا أكثر على أنه يستقبل القبلة ولو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبل القبلة أيضا يعني كالدعاء لم يفرق أبو حنيفة رحمه و SAW بين ماذا؟ بين الدعاء وبين السلامة كل منهما يستقبل القبلة قال ولا يستقبل القبرة ولا يستقبل القبرة وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصه يعني كان ابن تيميه رحمه الله يرى ان اكثر العلماء او الجمهور على انه يستقبل القبر ولم يقل احد من الائمه انه يستقبل القبر عند الدعاء عند عند الدعاء اي الدعاء الذي يقصده لنفسه الا في حكايه مكذوبه تروى عن مالك رحمه الله تعالى او مذهبه بخلافها وهذه يتمسك بها كثير من الصوفيه كثير من من الصوفيه يعني القصه المرويه عن امانه وذكر ابن تيميه كثيرا في في كتبه ونفاها واكذبها في بعض المواضع وفي بعض المواضع وجهها يعني صارت موافقه لمذهبه في بعض صوره قال ابن تيميه رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحه 287 ليس في ائمه المسلمين من السحبه للمرء ان يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده اعتبار الدعاء قال وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف وسبوا الى امام مالك رحمه الله تعالى يبين حقيقه الحكايه الماثوره عنه وهي الحكايه التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر ابو جعفر امير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ناظره يعني ناقشهم هذا المراد في مسألة ما فإن الله تعالى قال ماذا ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له مالك رفع صوته أمير المؤمنين فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد نهاءه زجر أهم فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي تأديب نعم تأديب الآيه ومدح قوما فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله الايه وذم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ايه هكذا قال مالك وان حرمته النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا اذا لا ترفع صوتك والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يعني في قبره فاستكان ابو جعفر استكان وقال يا ابا عبد الله استقبل القبلة وادع ام استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسهل استفى فقال مالك ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك ادم الى الله يوم القيامه لماذا تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيله ابيك ادم يوم القيامه يعني صار ماذا صار وسيله اذا فليسال هكذا فهم هؤلاء ونسب ذلك الى الى مالك رحم الله تعالى بل استقبله هكذا بل استقبله واستشفع به فيشفع له الله استشفع به يعني اساله هو ماذا هو ميت علي صلاه السلام قال وقال الله تعالى بعد ذلك ولو انهم اضلموا انفسهم جاؤوك فصافر الله الايا حكايته مكذوبه اصلها ولا وجهه قال فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة ضعيفة من حيث الإثبات أو ماذا فيها تغيير فيها تبديل فيها تحريف انظر ابن تيمير رحمه الله تعالى من أجل معرفته بمالك رحمه الله تعالى أنه حاشاه أن يجيز الشرك الأكبر قال واستشفع به هذا الشرك أكبر جزم بماذا إما بالضاعف فإما بالتحريف هكذا الفهم اذا وقفت حتى انت على كلام تميه وهو فاسد من كل وجه وتعلم من اصوله انه يمنع ان يسمى مسلما حين هذا مبدل مغير فيه شيء لا اشكال فيه انظروا الى امام ابن مالك رحمه الله تعالى يحكم ابن تميه يحكم على هذه القصه بانها محتمله لماذا للتغيير والتبديل لماذا لعلمه بعقيده الامام مالك رحمه الله تعالى وبانه على نهج السلف اذا هذا كذب ما نقبله نحتاج الى ماذا ليس بالقران هو نحتاج الى ماذا نحتاج الى اثبات واضح بين ينقل فقال الرحمن تعالى فهذه الحكايه على هذا الوجه اما ان تكون ضعيفه او مغيره اما ضعيفه واما مغيره واما ان تفسر بما يوافق مذهبه يعني صار شيئا فيه ماذا فيه متشابه فنحمله على ماذا على مذهبه هذه طريقه ابن تيميه رحمه الله اما ضعيفه واما مغيره مبدله محرفه واما ماذا ان نحمله صار من المتشابه نفسره بما يوافق عقيدته رحمه الله تعالى هذا والعلم اذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من اصحابهم فانه لا يختلف مذهبه انه لا يستقبل القبر عند الدعاء لا يستقبل القبر عند عند الدعاء هذا معروف ومحفوظ عن مذهب مالك رحمه الله تعالى وقد نص على انه لا يقف عند الدعاء مطلقا وذكر طائفه من اصحابه انه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبلا القبلة ويوله ظهره وقيل لا يوله ظهرهم خلاف بين في النقل فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في توليه القبر ظهره وقت الدعاء ويشبه والله اعلم يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى شيخ الاسلام ويشبه والله اعلم ان يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه هذا اصل السؤال سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمى ذلك دعاء يعني في بعض النقول اتى بها ابن تيميه رحمه الله تعالى ان مالكا قد قد يتجوز فيسمي السلام دعاء فيقول باب التخريج له ماذا انه سئل عن السلام فعبر في الجواب بماذا بالدعاء اذا وافق مذهبه او لا وافق مذهبه حمل المتشابه على المحكم. على المحكم هذه قاعده علميه قاعده للزين يقفون مع ماذا مع المتشابه مالك أجازه هنا ماذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اذهب قول مالك أجاز ذلك قل لها هذا باطل قال رحمه الله تعالى ويشبه ان يكون مالك رحمه الله رسولا عن استقبال القبل عند السلام عليه وهو يسمى ذلك دعاء فانه قد كان من فقهاء العراق من يرى انه عند السلام عليه يستقبل القبلة ايضا ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم وكما قال في روايه ابن وهب عنه اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه الى القبر لا الى القبلة ادب السلام ويدنو ويسلم ويدعو ولا يمس القبر بيده وقد تقدم قوله انه يصلي عليه ويدعو لهم قال ومعلوم ان الصلاه عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامه يعني اذا صلى على النبي صلى مسلم وسلم وسماه دعاءا صار وسيله وصحيح اولى الحي اذا راد ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامه ماذا يصنع هناك وسائل شرعيه منها ماذا الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يسال عند قبره او يستشفع به لا وانما يصلي ويسلم ويكثر من ذلك صار وسيله وهذا الذي عناه ماذا مالك رحمه الله ان صحت عنه هذه حكايه قال ومعلوم ان الصلاه عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا سمعتم المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي مره صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون ذلك العبد فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه شفاعتي يوم القيامه فقول مالك في هذه الحكايه ان كان ثابتا عنه معناه انك اذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسالت الله له الوسيله يشفع فيك يوم القيامه صحيح يشفع فيك يوم القيامه فان الامم يوم القيامه يتوسلون بشفاعته واستشفاع العبد به بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامه ان يفعل افعالا هي افعال طاعه ليست شركيه بسبب هذه الافعال يشفع في النبي صلى الله عليه وسلم كسؤال الله له الوسيله ونحو ذلك وكذلك ما نقل عنه من روايه ابن وهب اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودع يقف ووجهه الى القبر لا الى القبله ويدعو ويسلم يعني دعائه للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فهذا الدعاء هو المشروع هناك فالدعاء عند زياره قبور سائل المؤمنين وهو الدعاء لهم فانه حق الناس ان يصلى عليه ويسلم عليه ويدعى لهم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم وبها تتفق اقوال مالك يعني اما ان القصه باطله ضعيفة لا تصح وإما مبدلة ومغيرة وإما أن نحملها على ماذا على أنه سئل عن السلام والصلاة وهو يرى أنه يسمى دعاء وعبر عنه بأنه شفاعة لكون الدعاء والصلاة والسلام سبباً ووسيلة إلى أن تحل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو توجيه جيد هذا إن صحت قال وبها تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر انه بدعه واما الحكايه في تلاوه مالك هذه الايه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك ان هذه في الماضي او في المستقبل ها في الماضي يعني في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته عين الايه لا تشمل الا حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك الايه فهي والله اعلم باطله يعني زياده هذه الايه قطعه لتميه ب ببطلانه اما ما قبل ذلك فاله وجه قال باطله فان هذا لم يذكره احد من الائمه فيما اعلمه ولم يذكر احد منهم انه سحب ان يسال بعد الموت لاستغفارا لا ولا غيره وكلامه المنصوص عنه عن امثاله ينافي ينافي هذا اذا الروايه او الحكايه المكذوبه على مالك هي هذه المعنيه مع ابي جعفر قال واتفق الائمه والكلام المتيم رحمه الله واتفق الائمه على انه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح هذا بدعه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظه على التوحيد صيانه لله التوحيد جناب التوحيد فان من اصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد قال طائفه من السلف بقوله تعالى وقالوا لا تذرن الالهتكم الايه وهؤلاء هؤلاء قالوا ماذا قال هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم في قوم نوح وما قبل ذلك ولذلك ارسل نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد والزمن فعبدوه اذا هذا أصل ماذا أصل الشرك فكل ما يتعلق بالقبور جاء النهي عنه ولو كانت تمسح فقط من أجل ماذا من اجل كونه سببا لانه يتبرك به لذاته والا صار شركا اكبر هذا ممنوع لانه يفضي الى الشرك الاكبر وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحيه لما ذكر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكره ابن الجرير وغيره عن غير واحد من السلف وذكره وثيمته وغيره في قصص الانبياء من عده طرق انتهى تا كلام تمي رحمه الله تعالى نقل عنه ابن عبد الهادي اذا في كلام التمير رحمه الله تعالى ماذا حكايه الاتفاق على ان من اتى الى قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودعى الله عنده انه يستقبل القبله ثانيا هل اذا سلم يستقبل قبر ام قبل حكى فيه قولين ونسب الى الجمهور ماذا انه لا يستقبل القبله بل يستقبل القبر وعند ابي حنيفه انه يستقبل القبله قال وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي من اكابر الحنابلة وعلماءهم وعلماءهم والسلف كلهم متفقون على ان الزائر لا يساله شيئا يعني لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته في حياته ولو كان قادرا عليه ولو كان قادرا عليه يعني لا يسال الميت شيئا يكون لو لو قيل بانه كان حي قدر على كذلك المنع مطلقا لا يسال مطلقا سواء كان في قدرته لو كان حيا او لا ويطلب منه يوم القيامه لا شفاعه ولا استغفاره مطلقا فالباب مغلق وقال ايضا يعني ابن عبد الهادي والحكايه التي تنسب الى مالك مع ابي جعفر المنصور كذب عند اهل المعرفه بالنقل والتصحيح يعني جزم بماذا بكونها كذبا جزم بكونها كذبا ليس كابن تيميه رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله المعروف عند اصحابه يخالف هذه الحكايه المكذوبه ويردها قال القاضي عياض قال مالك في المبسوط لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي وقال القاضي اسماعيل في المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف الرجل عند قبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي لا يقف مطلقا ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وجه به مهم ذات Luther� ماذا ؟ الحكاية نفسها وجه أنه المراد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمى دعاء عندهم قال ولما نقل ابن وهب بن عمالك إن انه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله اكابر اصحابي على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول لفظ الروايه على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لفظ مالك يعني اللفظ ذاته كما قال تميه مغيره على هذا الاحتمال ليس المرض بها ماذا ليس فيها يدعو وانما فيها يصلي يا يصلي هكذا قال ابن عبد البر وقال بعض المالكيه المراد بالدعاء السلام وهو قول من تمي الساده بدليل انه ذكر في روايه ابن وهب نفسه يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وقد تقدم مذهب الحنابله وابن حنيفه اطال في كلام في مذهب مالك من اجل القصه المذكوره واذا كان هذا ممنوعا مع انه دعاء الله سلام هذا دعاء الله عز وجل يعني لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المسلم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وانما يدعو الله تعالى اللهم صل على محمد اللهم صحيح ولذلك قال العلم صلى الله عليه صلى الله وسلم قال هذه جمله خبريه لفظ انشائيه معنى يعني في المعنى هي كذلك اللهم صل اذا انت لا تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقه للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا بكونك تطلب منه الصلء أو لا أنت تطلب من الله عز وجل أنا أنت تطلب من الله عز وجل اللهم صل على محمد قال وهذا وإذا كان هذا ممنوعا مع انه دعاء الله فما ظنك بدعاء الرسول نفسه باب أو لا ان يأتي الاتفاق على المنع وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم فالاول منع منه الذي هو دعاء الله عند القبر الأول الذي هو دعاء الله عند القبر ولو كان بالصلاة ممنع منه لانه وسيله وذريعه الى هذا المحذور يعني سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مباشره وطلب الشفاعه منه لانه وسيله وذريعه الى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا وانما حدث اوائله ومباديه بعد القرون المفضله الاول على قال الصحابه قالوا الصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وانكرها اهل العلم والايمان حفاظه منهم على السنه وحمايه لجانب الجناب التوحيدي وطاعه لله ورسوله وسدا لذرائع الشرك ووسائله وقد روى الضياء في المختار عن الحسن ابن الحسن انه را رجلا يجيء الى فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناهاه عن ذلك مجرد دخوله ماذا مجرد دخوله الفرجه منعه من ذلك وناهاه فكيف بكونه يسال النبي صلى الله عليه وسلم باب اولى واحر فناهاه عن ذلك قال الا اخبركم بحديث سمعته من ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم وروي ايضا عن علي بن الحسين زين العابدين وهذان الامامان هما افضل اهل البيت في زمانهما وقد روي هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داود بلفظ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا الحديث وهذا الحديث ثابت قال شيخ الاسلام تيميه في الاقتضاء هذا اسناد حسن هذا اسناد حسن فهو ثابت والاصول تدل عليه لو لم يصح لو قال قال هذا الحديث لا يصح لا يلزم منه ماذا عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول ولا يستلزم عدم الحكم الحكم ثابت سؤال النبي صلى الله ماذا مطلق الله يرضى شرع بل هو شرك اكبر بعد وفاه علي الصلاه والسلام بعد موته دلت الاصول على ذلك جاء حديث معين او لم ياتي وانما ياتي الحديث المعين هنا ماذا زياده تاكيد على على الاصول فقط فالاصول واضحه بينا واضح هذا فلو قيل بان هذا الحديث لا يصح قل سلمنا لا اشكا فيه لكن هل عدم صحته يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يدعى من دون الله تعالى قل الله لا اله الا هو الاصول تدل على ماذا لا اله الا الله فقط تدل على ابطال ذلك صحيح الا لو جعل الى اله ما هو الشرك صرف العباده لغير الله تعالى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ام لا دعاء اذا صرف العباده لغير الله تعالى واكثر ما جاء في النصوص فيما يتعلق بالنهي عن الشرك تعليقه بالدعاء فلا تدعو وان المسالده لا تعليق ماذا بالدعاء لان الدعاء هو العباده دعاء او العباده اذا لو لم يصح حينئذ نرجع الى الى الاصول قال رحمه الله تعالى فانظر هذه السنه الماخوذه عن اقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا وتامل ما دلت عليه من الحكم والفوائد من ذلك فوائد نهيه عن اتخاذ قبره عيداً والعيد ما يعتاد مجيء في وقت مخصوص كما مر تقريرا مرارا في شرح كتاب التوحيد قال وتامل حكمه ذلك ومقصوده لانه يودي الى الوقوع في الشرك الاكبر لان مجرد اتخاذ عيداً هذا بدعه ثم قد يفضي الى الوقوع في الشرك الاكبر وما فهمه السلف منه من النهي عن التردد الى القبر كلما دخل المسلم كلما دخل المسلم وفيه كذلك ماذا ان الصلاه والسلام يبلغه وان بعد المسلم صحيح او لا حيث ما كنتم كما جاء وفيه ان الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاه والتسليم مطلوب في كل مكان وعلى الوجه الشرعي لا نبتدع ولا نحدث شيئا لم ياتي به الشرع قال مطلوبا في كل مكان وعلى اي حال وذلك اكمل واتم ممن يعتاد ذلك عندما يئيه للقبر او يزيد بالغلوب والاطلاع بمعنى انه يجتهد من عنده بان هذا مما اتى به الشرع فيكون كذبا فاذا بعد عنه فهو من اشد الناس معصيه وجفاء وفيه كذلك حمايه اصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه الى الله وانابه القلوب اليه واعتمادها عليه لانه منع مما من التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لكمال التعلق بالله عز وجل لا يدعى الا الله ورعايه هذا الاصل الذي هو التوحيد من اهم اصول الشريعه فكل ما يضضي الى نقصه او اعدامه فهو هو ممنوع ممنوع شرع القاعده كذا كل ما يضضي الى النقص او اعدام اصل التوحيد فهو ممنوع شرعا وينظر في حكم باعتباره هل هو شركا او هل هو شرك اكبر ام اصغر ام بدع قال من اهم اصول الشريعه ومدارك احكامه وسؤال المخلوق ولو كان نبيا وصرف الوجه اليه بالمساله والطلب في الامور الكليه العامه يعود على هذا الاصل بالهدم والقلع بالهدم والقلع هذا ما قدمناه اولا يعني هو رد الاله المساله مساله هذا العراقي ان العلماء اجمعوا على جواز طلب الشفاعه من نبي صلى بعد موته عند زيارتي قلنا يرد باصلين اولا اولا ذكر اصل التوحيد هو الذي اخره هنا هو الذي اخره ثانيا النظر باعتبار المدعى هذه الدعوه حين يدني طالبوا بي بالبينه طالبوا بي بالبينه هو الشيخ رحمة الله تعالى قد يكون جار الرجل نفسه لأنه هو يعتبر نفسه من أهل العلم ومن الفقهاء ويجري على القواعد المناظرات ونحوها فيطالب أولاً بماذا؟ يطالب أولاً بتصحيح الدعوة فجرى معه على ذلك قالوا سؤال المخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور لكلية العامة يعود على هذا الآصل بالهدم والقلع إذن يمنع منه جاء الشرع بل إلى دل قطعي على ذلك أنه يمنع منه فهم ممنوعون فمن عرف هذا حق المعرفه ونظر في ادلته واصوله تبين له علم السلف ودقه نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم يعني قد يمنع عن الناس من امر هو في الاصل جائز لكن تعلم ان الناس عندهم غفله وعندهم ماذا عندهم استرسال الحين يقدر يفضي الى الوقوع في محذور يتعلق باصل الدين فتملعه منه نمنعه من ذلك ولذلك نحن نقول مثلا دلت الادله على انه يجوز ان يدخل المسلم الكنيسه ادله تدل على ذلك جائز بحيث ان ان يشاهد وينظر ويخرج كما اثر عن ام سلمى وغيره وقر النبي صلى الله عليه وسلم لكن افتاء الناس لاسيما على جهه العموم هذا خلل فنمنع منه باعتبار ماذا ما يترتب عليه من من مفاسد ان الناس اليوم لا يفهمون قد يدخل ماذا كنيسه فيهدى اليه هديه والى اخره ويرحب به فيزل صح او لا حينئذ انت فتحت له بابا تظن انه جائز فالاصل انك تمنع مثل هذه تمنع مثل هذه حينئذ نقول لا يجوز لا نفتتح بجوز لا نقوم بجواز لكن كادله وبحث كبحث نقول جائز لكن ك كفتوى لا يجوز ولا سيما فيما يتعلق باظهار ذلك على مستوى العامه واضح هذا حينئذ يغلق الباب لانه في السر سالي قد يتوسع فيصل في لماذا يمرق من الدين فيتنصر اذا تاتي تقول لا جائز وحديث المسلمه هذا جهل هذا هذا لا ينبغي ان يقف الطالب او الناظر او الباحث لا سيما مثل هذه الازمان الان من ينتسب الى العلم هم جهل بلا اله الا الله فكيف بالعواب من باب اولى احرم ان نمنع نمنع وكادله لا شك انه ماذا انه جائز ومثل ماذا زياره النساء القبور الا دله على الجواز ولا شك في ذلك لكن قد يترتب عليه ماذا انها تخرج بمفاتنها وتخرج بامور قد لا تحمد فلذا نمنع من ذلك والاصل فيه الجواز مع تبادل البحث والادله قال وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا وذكر ابو بكر الامام الاثر مغيرهم من ائمه الحنابل ان العله في ذلك كون الصلاه ونحوها من عبادات عند القبور وسيله ان العله في ذلك عله في ذلك كون الصلاه ونحوها من العبادات عند القبور وسيله قبر الكون هذا هو الكون وان العله العله هذا اسم ان وكونه هذا خبر ان خبر ان وسيله هذا خبر الكون قال كون الصلاه ونحوها من العبادات عند القبور وسيله وذريعه الى تعظيم اربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء وعبادتها مع الله واضح هذا واضح فكيف والحاله هذه يقال بجواز طلب الشفاعه من الرسول صلى الله عليه وسلم او ان ذلك مجمع عليه كما زعمه هذا المفتي الجاهل بالله تعالى ومعرفه حقه وحق رسله فنعوذ بالله من الخذلان اذا الاجماع على جواز طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم باطل لان طلب الشفاعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته شرك اكبر ولن ياتي به الشرع البتة اذا المساله هذه واضحه هذه شبهه عندهم هذه شبهه يعني صغار طلبه العلم الذي درس مقدمات كتاب التوحيد يرد على هذه الشبهه من اصلها وكل الكلام هذا مر معنا في ماذا في شروحات كتاب التوحيد وغيرها قال والعلم والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالخذلان يعني هذا ما دخل قلبه العلم الصحيح الذي هو ماذا العراقي اذا هذه شبه واضحه بينه قال رحمه الله فاصل اتى بشبهه هنا ماذا شبهه مجموعه اقاوين لهذا العراقي قال العراقي هو ساقها شبه بي بكمالها وليبين لك مدى فهم هذا الرجل الى اين وصل به الحال وثانيا تعلم أن تتقرأ الكلام فيه ركاكة تتعجب أن هذا ممن ينتسب يقول سلوني سلوني <تصفيق> كما بر فعل أنه من أهل علمي وهذا كلام كله ركيك كما سيأتي ولو أخذناه جزئية جزئية لرددتم عليها واحدة تلو الأخرى قال العراقي والمقصود أن تكفير الناس انظر تكفير الناس تهويل عكذا عندهم تهويل يعني كأنك ما تركت أحدا إلا أنت وقتا يعني ما زكيت إلا أههه <تصفيق> الا نفسك وبقيه الناس كلهم كفار ان تكفير الناس هذا اول بمجرد فهم واحد الذي ومن شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى واحد فقط هو الذي فهم ماذا تكفير الناس وما عداه لا يكفرون اذا هؤلاء من اعداء التكفير هؤلاء نحن نلزمهم وهذا سيات ان شاء الله تعالى بحث مفصل نلزمهم بانهم انكروا حكم الله تعالى التكفير هذا لازم لان الايمان بحكم الله تعالى الذي هو الكفر هذا لابد منه ها على الوجه الشرعي لانك تعتقد انه موجود في الذهن فقط وما لا يكون له وجود في الخارج فاذا نفيت افراده في الخارج فهذا يستلزم ماذا رد النصوص اصلا هنئذ لا يكون اصلا باعتبار ماذا انه تكفير بي باللازم لان التكفير باللازم في تفصيل ليس مطلقا ماذا مردود مذهب الرجل او لازم المذهب مذهب اذا كان بينا واضح يعني مساويا للقول بل احيانا يكون اظهر من القول هذا لا شك انه يكفر به شخص باللازم لا اشكال فيه هذا كثير في في كتب الفقهاء مذكور وحتى السلف كفروا الجهميه ببعض الاقوال باللازم واما ما نفاؤه تيميه تعالى ومشى عليه من مشى ان لازم المذهب ليس ليس مذهبا مطلقا هذا لا, لا يعرف عن السلف لا يعرف عن السلف من كان مثلا يحكى في ماذا يحكى فيها خلاف لكن اللازم البين ولذلك يذكر كثير هذا تجد كلمه اللازم بين عند المالكيه كثيره وكذلك عند الشافعيه في كتب الفقه اللازم البين الواضح الذي لا يحتاج الى مقدمات مباشره منذ ان تسمع القول تركب عليه قول الاخر يسوي معهم كما نقول من لم يكفر المشركين لم يكفر اليهود والنصارى ولازم له فيكفر بالمكفرين يعني نلزمه ماذا انه لم يكفر اليهود والنصارى وكذلك لا يكفر اليهود والنصارى هم في الحقيقه لا يكفرون يهود النصارى لكن يتباهون او يتظاهرون بانهم ماذا ان البخلاء في الكافر المنتسب للاسلام وليس بالكافر اصلا لا عندهم العله الجهل هذه مطرده هذه مطرده ولذلك تعرفهم في في لحن القول وسياتيك يعني الايام ستظن لك ماذا انهم لا يكفرون كذلك يهود النصارى والمقصود ان تكفير الناس هذا وحده ناس بمجرد فهم واحد من كتابنا من انت هكذا <تصفيق> يقول بعض الجهاله انت واحد كيف تكفر كيف تفهم قال لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم اذا قطع الوصله هذا الامام فهم فهم من ايه لم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم قال كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ايه فاطر الى اخره قال هو يزعم ماذا انتبه عند العراقي كغيره من المشركين ان الشرك هو عباده الاصنام اما عباده الاولياء وعباده الانبياء والصالحين هذا ليس بشرك عندهم ثم عباده الاصنام لابد ان يعتقد فاذا لم يعتقد انها ارباب كذلك ليس بشرك ليس ليس بشرك قالوا هذه الايه صحيحه ولكن هذا الفهم باطل لان الدعاء المذكور بالسجود يعني فسر الدعاء بماذا السجود فقط تعاليك كانوا لا عباده الا للسجود حصل العبادات ماذا بالسجود انظر الاصول الفاسده كفريه وصل الحال به الى الى الى هذا المقام قال لان الدعاء المذكور قال هنا وهذه الايه صحيحه يعني ثابته ويلزم من صحها هل هناك ايه صحيحه أو ايه حسنه وايه ضعيفه ولكن هذا الفهم باطل لان الدعاء المذكور هو السجود على انها ارباب انظر السجود على انها ارباب يعني مع مع اعتقاد لو سجد لا على انها ارباب لا يكونوا شركا لا يكونوا <تصفيق> شركا ثم فسر الارباب قالوا هي الاصنام وهم كانوا يعبدونها على انها ارباب لهم وهي اخشاب واحجار لا تملك شيئا اخرج ماذا الانبياء والصالحين الانبياء والصالحين قال فالذي يستدل بهذه الايه يقال له اين مذكور تفسير هذه الايه أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداءً لا عبادة هذا ظلمات بعضها فوق بعض يعني هذه الآية والذين تدعون هذا لا يدخل فيه ماذا؟ دعاء الصالحين بل هي خاصة بماذا؟ بالأشجار والأحجار وحينئذ يطالب ماذا؟ بتصحيح هذا الفهم مع أن الآية جاءت بصيغة العموم كما سيأتي قال الذين يناديهم المسلم نداءا لعبادا فرق بين النداء والعباده إذن اذا اذا سغاث بهم قال هذا نداء فقط يا حسين يا زينب هذا نداء ليس بعباده اذا لا يكون ماذا لا يكون شركا ماذا بقي الشرك فقط السجود بنيه ماذا الا رباب هذا هو الشرك وما عدا فليس بشركين قال فان هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في اقوال السلف نعم ذكر الشيخ تقي الدين تيميه رحمه الله تعالى وقال انه من باب الزجر والتغليظ والاشعار كذي من صريح لا من باب الحكم على المسلم بالرده فله اكثر من 100 عباره تنفي ذلك ما شاء الله والدعاء ليس في كل مكان يراد به العباده دعاء ليس في كل مكان يراد به العباده مع كون تيميه رحمه الله كثيرا ما يجعل ماذا الدعاء هو العباده ثم الدعاء قد يكون دعاء عباده قد يكون دعاء مساله وكلههم عباده وكلههم عباده وكلههم يدخل فيه ماذا؟ الشرك دعاء العباده المطلقه يعتبر شركا ودعاء المساله على التفصيل قال يريد ان يستدل على ان الدعاء ليس بكل مكان يراد به العباده قال تعالى فليدعوا لاديه سندعو الزبانيه قال اي يقال ان الله تعالى عبد الزبانيه لانه دعاهم والله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين